وبذلك رجع الصديقان إلى ما كان من ود خالص من شوائب الأحقاد والأضغان ولكن ما كل من أظهر الابتسامة يبطن لك وآمة فاحذر <تصفيق> فإن البعض أعداه وحدا من الحب ببعض الحب إغراه وحدا ذويه فإن البعض أعداه لا يخد عنك من صاح تودده فسوف تكشف ما يحفيه بأساه إنه لفي زمن شاع النفاق به لم تحقيه في مدى الأزمان أدوانه من الحب ببعض الحب إخراه واحذر ذويه فإن البعض أعداه تسمع تسريع المرحل والقهول ذا عسل وبين جنبي أبطان وبغطاء ما كل من برزت بيضا نواجده صف فكن حذرا قد يأكون الداؤ قد تسمع والقول داع سلث وبين جمده أغضان وبغضاء ما كل من في فيضان نواجده صف فكن حذرا قد يأكون الداؤ المرأ بالإخوان سراؤك من فتن كشفت أسرار رفقته مصائب, مصائب فجلت منهم نظلماء مصائب فجلت منهم نظلماء واحدة من الحب بعض الحب غراء واحدة ذويه فإن البعض أعداء واحدة من الحب بعض الحب إغراؤه وهذا ذويه فر البعض أعداؤه لا يخفى أنك من صاحن تودده فسوف تكشف ما يخفيه بساؤه إن لفي زمن شاع نفاق به لم تحكيه في مدى الأزمات اخذر من الحب بعض الحب إغراه اخذر ذويه فإن البعض أعداه إذا دهت خطوب فهي مرحمة فاسعد فإن بها يبدو الأخلاء دع صاحبا يظهر الحسنى تملقه وفي سريرته شر وإذاه إذا دهت خطوب فهي مرحمة فاسعد فإن بها يبدو الأخلاء لعصاحبا نغير الحسنى تملقه وفي سريرته شر وعيداء خير الرفاق رفيق لا يفالقه مهما يكن وصل وصف وأعطاه قوم آخات وناصفه اذا لحظا عناك سوءا فما يجذيك أغضاء خير فمن لا يفارق مهما يكن ابدا مصلوا ولا طاع قوم اخاك عناص هو لحظ عينك سروا فما يجدي كاضاء احذر من الحب بعض الحب اغراو واختر ذويه ما ان البعض اذا من جامل ومن يخادعه يوما فحربا مدام ود بنى صاحبه على زور فعقب وداد الزور شبنا من جامل الناس يوما فهو قادعهم ومن يخادعه يوما فحربا مدام ود بنى صاحبه على زور فعقب وداد الزور شبنا وَمَن يَكُن فِي رِبَرَحَ مَا لِمُدْهُمَا فَمَا تُكَدَّرُهُمَا طَالَ أَقْدَاءُهُ أَشْكُرُ إلَى اللَّهِ مَا أَلْقَاهُ فِي زَمَنٍ شِعَارُهُ الصَّفُّ وَالْأَسْرَارُ سُوَدَاءٌ شِعَارُهُ جفاني كلمات الشاعر الأستاذ فهد العبودي والشاعر الأستاذ إبراهيم الدخيني تمت العمليات الفنية والإخراج باستديوهات دارة الإعلام مهندس الصوت بندر الجدوة للتواصل هاتف وفاكس صفر واحد, واحد ثلاثة ثلاثة ثلاثة. جوال صفر خمسة, خمسة أربعة أربعة أربعة صفر كان معكم في التقديم محمد السقا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأى الله أياما بها التم شملنا فأشبهها أنسو الطفولة ذا حق رأى الله أياما بها التم شملنا فأشبهها أنسو الطفولة ذا حق تعظمني بعضم وأرّقني التوق. تعظمني بعضم وأرّقني التوق. تعظمني بعضم وأرّقني التوق. فهل يترى يقلّوا الشوق؟ تعظمني بعضم وأرّقني التوق. فهل يترى الشوق؟ الشوق. Yajma'u na shafu. Yajma'u na shafu.